هبدا؟ في الخرائط ممكن متصورين ان القسم ده بتاع ده توزيع يوزع على اسم يقول له يوزع على الناس ده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم ثم أما بعد فهذا هو الدرس أو اللقاء الرابع في هذه التمسلة في مدارسة كتاب الأصول العلمية لزعوة صرفية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله عز وجل المرة السابقة بعد ما قرأنا مقدمتي الكتاب اللي كان فيهم نقاط مهمة عشر إليها الشيخ في مسألة الاتهام بالثلاثية ومسألة الاتهام بالثلاثين بأنه مخلدة وبعد كده مسألة التطور التاريخي لظهور مصطلح الثلاثية في المقدمة الثانية بدأنا في الكتاب وقالنا من الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة الثلاثية قاله وهو أصل التوحيد وقلنا أن هذا الأصل ليس معناه التوحيد كما يفهمه كثير من عامة الناس أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله مجردا فقط بدون عمل كما لا يفهمون الشرك وكما تناتي بعد قليل أنهم لا يفهمون الشرك إلا بمعنى عبادة الأصنام أو أن عيسى هو الله بعض الناس شايف أن الشرك هو كده بس وأن ما في الشرك في الضعاء وما فيه الشرك في الحكم وغيرها كما سنبين بعد قليل لذلك قلنا إن التوحيد في المفهوم السلفي ينبني على أصول لابد أن تكون واضحة عند الناس فلذلك قلنا إن هناك أربع أصول ينبني عليها التوحيد في المعتقد السلفي أغلبها بيدرس يعني يا أخونا نادر بيدرس لحضراتكم كتاب فتح المجيد هتجدوا المفاهيم والحاجات اللي بنتكلم فيها دي مذكورة قطعا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الرهاب لكن هنا سنشير إلى ما يميز الدعوة السلفية أو الفهم السلفي لقضية التوحيد في هذه العجالة سنشير إلى ما يميز الفهم السلفي لقضية التوحيد قال الشيخ أولا من ركائز التوحيد كأصل أول من الأصول العلمانية الدعوة السلفية الإيمان بصفات الله سبحانه واسماه على الوجه الذي يليق به دون تحريف أو تأويل الإيمان بصفات الله سبحانه واسماه على الوجه الذي يليق به دون تحريف أو تأويل قضية الأسماء والصفات من القضايا الكبرى التي يعني حصل فيها نزاع وخلاف بين طوائف من المسلمين. وانفرد وتميز مش هنقول انفرد بقى تميز الفهم السلفي لقضية الاسماء والصفات بفهم متميز على وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني ضلت طوائف كثيرة اكثر الفرق العقائدية ضلت في هذا الباب ضلت في باب الاسماء والصفات يعني سبحان الله تجد ممكن طوائف من المخالفين لأهل السنة في أبواب كثيرة من أبواب المعتقد لكن مثلا تلاقيهم في باب القضاء والقدر يعني مثلا منضبطين باب العقيدة في الصحابة منضبطين باب العقيدة في العلوهية والربوهية لكن لذلك المنجول لطواقف الخارجين عن أهل السنة والجماعة تجدهم عندهم مشكلة في باب الأسماء والصفات. الشيخ بيقول عقيدة السلف وطريقة السلف في التعامل في هذا الباب الإيمان بصفات الله سبحانه واسمع الوجه الذي يليق به دون تحريف أو تأويل طبعا الكلمة المشهورة اللي ذكرها شيخ نسان تيمية في العقيدة الوسطية والكلمة دي انتشرت على ألسنة الناس ويعني تم شرحها بالتفصيل كلمة نؤمن بكل ما وصف الله به عز وجل ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفي. جملة دي جملة مهمة جدا بتلخص عقيدة السلف هزباب طبعا الشيخ عبد الرحمن عبد الحلق ذكرها بس كلام شيخ الإسلام أو جملة ومصطلح شيخ الإسلام أدق وأشمل شيخ الإسلام في العقيدة للصحابة يقول نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أربع أشياء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. خلاص؟ هنأتي على شرح مبسط لهذه الجملة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن قال الله عز وجل قد وصف نفسه في كتابه في آيات كثيرة جدا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا مدونة في كتب السنة كالبخاري ومسلم ومسنة ومحمد وغير ذلك من المسانيد والسنن ودواوين الإسلام اللي دوين فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما هو صحيح ثابت حسب قواعد أهل مصطلح الحديث. وما أخبرنا الله بذلك على الن على عن نفسه إلا لنصدق ونؤمن. يعني ربنا عز وجل لما ذكر هذه الأسماء والصفات وهذه الأخبار عنه سبحانه وتعالى مش عشان ما نفهمهاش، عشان نقول ذا ملهاش معنى أو معناتها مجهول بالنسبة لنا. لا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آيات الآيات دي مقصود منها التدبر والتفكر في معانيها. عشان كده احنا هنتكلم بعد قليل على الناس اللي بتقول نفوض معانيها وكيفيتها الى الله يبقى دلوقتي الايات دي كأنها ايات مش منزلة عشان نفهم منها حاجة الايمان بصفات الله سبحانه وتعالى هو اكبر قضية من قضية العبادة والايمان كما جاء في الحديث ان قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن وقل هو الله واحد ما فيها الا صفة الرحمن اذا دي قضية كبيرة جدا قضية الاسماء والصفات مش قضية بعض بعض الناس يسمى قضية هامشية قضية خلفية لا قطعا ليست هامشية لأنها ثلث في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن كلوا الله واحد والصحابة اللي كان بيقرأ بقولوا الله واحد في كل ركعة والصحابة يقولوا إزاي مثلا يعني يقرأ إيه الغشية وينقرأ بعد قول الله واحد يقرأ الفتح بعد قول الله واحد الصحابة راحوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إمامنا كل لما يصعد لركعة يقرأ في فيه الله واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لأي شيء نفعل ليه؟ قال لأنها صفة الرحمن لأن السورة دي قلوا الله أحد صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به فالنبي صلى الله عليه وسلم علق وقال أخبروه أن الله أحبه بمحبته لهذه السورة التي هي صفة الرحمن الناس اللي حرفت بقى وحرفت عن منها جاء أهل السنة وجماعة حجدوا نور هذه الآيات ونور هذه الأسماء والصفات عن المسلمين بعد ما كان باب الأسماء والصفات ده كما كان يقول شيخنا شيخ الحونا ربنا حفظه وما تعب الصحة العافية يقول أكبر باب لرفع درجة الإمام في القلوب التأمل في آيات الأسماء والصفات التأمل في الآيات اللي فيها أسماء وصفات أكبر طريقة لرفع درجة الإيمان في القلب إزاي تقرأ الآية وتشوف ختام الآية إن الله سميع بصير عليم الحكيم وتتأمل في مناسبة الاسماء والصفات مع الآية هو ده بقى التفكر في آيات الله عز والتعبد بهذه الآيات والتعبد بهذه الأسماء والصفات ما احنا بنقول التيارة الثلاثة اهتمامه بالتوحيد مش اهتمام نظري يعني مش انت بتدرس الآيات والأسماء والصفات آه عشان تقول ده مبتدع عشان بيأول الصفة ودخل لا قبل ده تنتفع انت نفسك بدراسة الأسماء والصفات ان تحصيها ان الله تسعة وتسعين من أحصاها أحصاها على حفظها لا العلماء كلامهم واضح إن تعبد لله بها قام لله بحقها لما يع لما يتعبد لعز وجل بأسماء السميع والعليم ويعلم أن ربنا عز وجل هو عليه ويعمل بذلك هو ذل بفعل أسماء الصفات لما يطلع على أسماء او يتأمل في أسماء أن الله عز وجل هو الجبار المهيمن أن الله عز وجل هو القوي المتيح ويتعبد لعز وجل بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات يبقى هو ذا هو ذا المطلوب من ان التوحيد هو الاصل الاصيل في الدعوة السلفية تعبد الناس بها المحرفون المأولون حجبوا نور هذه الايات كما يقول الشيخ عن المسلمين بايه بقى أن ان يقولوا هي ايات متشابهة لا نخوض في معناها يقول لك عم الحتة دي فيها مشكلة متوقفش عن كتير هي ايات متشابهة لا نخوض في معناها ولا نؤمن بها كما جاءت يعنون انه لا يجوز المؤمن ان يفهم من معناها شيئا فيكون عند عند ذلك بالطراء دية قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقوله تعالى ألف لام ما هو ألف لام بنقول أن اختلف العلماء فيها هل هي بتدل على الإعجاز مثلا لفظ في القرآن أو بترمز إلى شيء معين أو ربنا عز وجل تحدى بها العرب الندية الألفاظ او الحروف اللي اتى منها الكلام العربي ومع ذلك لا تستطيع ان تأتيب بمثلها من القرآن فالف لام ميم ممكن بعض عنا يقول لك نفوض معناها الى الله عز وجل والنفاية نوع من الاعجاز هم بقى الجماعة اللي بيقولوا ايات الصفات من المتشابه جايبين تلت القرآن وبيقولوا زي الف لام ميم تلت القرآن زي الف لام ميم كلام ده ازاي وما القرآن نازل للتعبد والتفكر ازاي فبيقولك هنا يبقى وجاء ربك والملك صفا صفا كقوله ألف لنبي وبذلك حجب نور هذه الآيات أن ينفذ إلى قلوب المؤمنين وأن يستشعر المسلم عظمة الله كما يليق بجلاله وعلو شأنه وذاته وبذلك فراغ التوحيد من أعظم قضاياه وهو الإيمان بصفات الله جل وعلا وهل الإيمان إلا امتلاء القلب بنور صفات الله وإشراقه بمعرفة إلهه ومولاه؟ طبعاً زعم زعم هؤلاء المحرضون والمؤولون أن هذا الإيمان الحمد لله هذا الإيمان بهذه الطريقة اللي هو الإيمان السلبي إن أنا مش فاهم اللي حد معناها إيه قالوا هو ده معتقد السلف قالوا هو ده معتقد السلف وحشان حش السلف أن يكون هذا هو معتقدهم بل السلف آمنوا بأيات الصفات وفق معناها الذي نزلت فيه باللغة العربية. قطع السلف والصحابة الذين يتنزل عليهم القرآن كانوا فاهمين معناه وإلا لسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهم مش فهمين معناه؟ كنا سألوه كلام ذا معنى إيه؟ مؤمنين أن الله جلّت قدرته وعظمته لا يقدر قدره على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المؤولون يعمدون إلى يات الصفات فيحققونها زاعمين أنه تأويل. تعامل للمجذع أو المنحرفين عن ما أنها مع الأسماء والصفات يكون إما بالتعطيل أو بالتقوين الانحراف في التعامل مع الأسماء والصفات يكون إما بالتعطيل أو بالتقوين وبنقول إن ان التعطيل معناه هو نفع المعنى الذي دلت عليه الصف الانحراف في التعامل مع الأسماء والصفات كما ذكر الشيخ لسان تامير نؤمن بكل مواصم الله به نفسه والصاضي رسوله من غير اربع حاجات وهو دنيا من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل اربع عشرة والتأويل والتحريف في سرط الياسير بين التأويل والتحريف هنقول اول حاجة التعطيل يعني ايه التعطيل هو نفي المعنى الذي دلت عليه الصدر والمعطلة في تاريخ المسلمين كثير اولهم واكثرهم جرماً مهم الباطنيه فرقه من الفرق الخارجة عن الإسلام هم الباطنية الباطنية العلماء بيسموهم نفات النقضيه يقولون كلامهم يعني عجيب هما يقولون ان الله لا تماح ولا ليس بتمام لا حي ولا ليس بحي ينفي الصفة وضدها وده ضد يعني ايه العقل انت لبوت بتثبت حاجه يقول لك ولا كده ولا كده العلماء لذلك بيسموهم نفات النقضيه الباطنية دول العلماء بيقولوا علم كثفنا وعندو عينا بعضهم أو فلولهم موجودين في الدروز والترامطة وأصلها أولاء ودولت علماء بيخربوهم عند إرس الإسلام أفضل طوائف الدروز اللي موجودة في في في سوريا وجنوب لبنان وبعضهم موجود في إسرائيل وبعضهم منضم للجيش الجيش الإسرائيلي لأنه دول مش مسلمين أفضل دولت من طوائف المسلمين الدروز والترامطة دولت من من عطلوا ما الله عز وجل وصفاته فاكرين جاسوس كان في مصر اسمه عزام عزام اللي حسن مبارس تلمه لليهور ببلاشر ارضاء لليهور اهو ده دولت من الجروس دولة رجل يعني طائفة كلها داخل اسرائيل منضم لجيش اسرائيل ماشي؟ والان هم طائف دي طبعا من اكثر طائف اللي بتعين النظام المجرد بشار الأسس في سوريا في ذبح اهل السنة نعرف عندهم يعني أي فالتعطيل نفي المعنى الذي ذلت عليه الطب. نفي المعنى الحاصل. طرف المعطلة أول حاجة الباطني. تاني حاجة الفلسفة. فلسفة أشهرهم من تسبيني إسمك بيزينا والطرابي ويقولوا بأقوال نص وأفلاطون إن يثبتون حدثنا وجود المدن أو بيذمون بالوجود لكن لا يثبتون له اسم ولا صفة. بدل نوع من التعطيل. ايضا تعطيل الصوفية الغلاة اللي هم الابتحادية بالصوفية زي ابن عربي ابن سبعين وابن الفرد دول ايضا من غلاة المعطلين. ايضا المثال يغيرهم اللي بقى نخش في المعطلة اللي داخل دائرة اهل السنة اجمالة زي الجهمية لا لسا دول الجهمية الاوائل النفاة دولك برضو خارج دائرة اهل السنة اللي يعلمها بيكفرهم بيسمهم الجهمية الاوائل دول أتباع الجهن بن الجهن من الجهن بن سطوان والجهن بن سطوان تهنيس الجعد بن دره كل هذه مبتدعة ابتدعوا أشياء في دين الله عز وجل بنفي أسماء لله عز وجل وقفاته طبعا معروف الجعد بن دره انه زبع خلل عبدالله القسري وليانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم قليلا يكذب طراحة القرآن لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم قليلا فهذا تكذبه طراحة القرآن يبقى ك لغات البازني والغلات والفلاتس الصوفية اللي هم بيسمون الاتحادية من الصوفية والجميع الأوائل اللي بعد قاعد بيدورها قاعد يدورون جميع المصطفين دول العلماء في لسه في أنواع كمان من التعطيل عند المعتزلة وعند الشعراء المعتزلة عندهم نوع من التعطيل اسمه المصطفات والشعراء لأنهم بيثبتوا بعض المصطفات ويقولون بقية فضل نوع من التعطيل. أما التحريف احنا بنقول نؤمن بكل مواثب الله بين نفسه وصفاته برسول من غير تعطيل قلنا الصفات المعطل او نوع معطل ولا تحريف التحريف يعني العلماء بيقولوا التحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي التحريف اللفظي ان يحرف لفظ القرآن والعلماء ضربوا بذلك مثال لما قام واحد زغل وكلم الله متكليما يجيبوها بقطعه طبعا في تحريف ما وكلم الله موسى يعني موسى هو اللي بيكلم ربنا عشان ينفي ينفي صغه الكلام عن ده واللفظ طبعاً طوقاء كلم الله يعني صغه الكلام ضار إلى الله لفظ الجلاله فاعل لا هو يجعله لفظ اللفظ مفعول به منصوب وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكريما ده نوع من التحريف اللي وأنا برجع ديت للمسألة دي لذهني تحريف مقيت موجود في بعض الكتب الدراسية اليوم في الظل الدولة اللي بحكومها تنظر محمد مرسي وبنى وفاقه في كتاب التربية الوطنية عشان احنا يا اخواننا لا نحادي احدا لا نحادي يقول ان عشان رئيس محمد مرسي من جماعة اخواننا ومترار الإسلامي انتوا بتسكتوا على لا لا نسكتوا على فضل اللي كائنا من كان ما يبقى في كتاب التربية الوطنية يحرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتكتب في اختباء التربية الواطنية ودرس للأطفال من بد لدينه تحببين الحديث ايه؟ من بد لدينه فاقتلوه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجي للطلاب من بد لدينه فاحترموه هذا من الضلال المبين اللي لابد مؤسس الرئاسة أو دارة التربية والتعليم تتبرق منه ما ينفعش يعتذروا ان المناهج دي معمولة من ايام النظام المنظام السابق او المجلس العسكري او تحطط قبل ما دكتور محمد مرسي يمتج ماينفع الكلام ده لازم يتبرق منه لذا نوع من الضلاف كيف يقال ممدد ده لدينا هو فاحترموه علم اولادك ان انت لو تحاولت للمسيحية ما هحترمك الكلام ده ينفعش ده تحريف لماذا اخضاء ان اليهود اهو ده درزي من الدروز وده رجل يعني ايه طائفة كلها في داخل إسرائيل منضمة للجيش الإسرائيل ماشي والآن هم الطائف دي طبعا من أكثر الطائف اللي بتعين النظام المجرم بشار الأسد في سوريا في ذبح أهل السن إن أهل السن عندهم يعني إيه كفار فالتعطيل نفي المعنى الذي دلت عليه الصف. نفي المعنى الحق طائف المعطلة أول حاجة البطنية تاني حاجة الفلسفة فلسفة وأشهرهم من المنتسبين إسلام ابن سينا والفرابي وبيقولوا بأقوال أرستو وأفلاطون إن يثبتون حاجة اسمها الوجود المطلق أو بيسموه واجب الوجود لكن لا يثبتون له اسما ولا صفة تاني. يبقى ده نوع من التعطيل أيضا تعطيل الصوفية الغلاه اللي هم الاتحادية من الصوفية زي ابن عربي وابن سبعين وابن الفرد دول أيضا من غلاة المعطلة أيضا التلمساني وغيرهم اللي بقى نخش في المعطلة اللي داخل دائرة أهل السنة إجمالا زي الجهمية لا لسه دول جهمية الأوائل النفاه دولت برضو خارج دائرة أهل السنة لأن العلماء بكفرهم بيسموهم الجهمية الأوائل دولت أتباع الجهم بن صفوان جهمية من الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم كل دول مبتدعة ابتدعوا أشياء في دين الله عز وجل بنفي أسماء لله عز وجل وصفاته وطبعا معروف الجاعد بن درهم اللي زبحه خالد بن عبدالله القسري ولإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً بيكذب صراح القرآن لم يكلم الله موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً تمودي تكذب صراح القرآن يبقى كفر يبقى دلوقتي الباطنية والفلاسفة وغلات الصوفية اللي هم بيسموهم الاتحادية من الصوفية والجهمية الأوائل أتباع الجاهد بن درهم وجاعد بن درهم والجهم بن, بن صفوان دورة العلماء بالكفار نوعاً وعيناً في لسه في أنواع كمان من التعطيل عند المعتزلة وعند الأشاعرة المعتزلة عندهم نوع من تعطيل للأسماء والصفات والأشاعرة لأنهم بيثبتوا بعض الصفات ويؤولون بقيت صفة نوع من التعطيل أما التحريف بنقول نؤمن بكل ما الله بنفس وصفات برسول من غير تعطيل قلنا صفات المعطل أو أنواع المعطل ولا تحريف التحريف يعني إيه؟ العلماء بيقولوا تحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي التحريف اللفظي إنه يحرف لفظ القرآن والعلماء ضربوا بذلك مثال ما ما قول الله عزوجل وكلم الله موسى تكلما ي يجيبوها ب ب بقراءة أو بقراء فيها تحريف ليست بقراءة وكلم الله موسى يعني موسى هو اللي كلم ربنا عشان ينصف ينفي صفة الكلام عن الله واللفظ صريح في القرآن كلم الله يعني صفة الكلام مضافة إلى الله لفظ الجلالة فاعل لا هو يجعله لفظ اللفظ مفعول به منصوب وكلم الله موسى, موسى تكليما ده نوع من التحريف اللفظ وأنا برجع المسألة دية طرق لذهني تحريف مقيت موجود في بعض الكتب الدراسية اليوم في ظل الدولة اللي بحكمها الدكتور محمد مرسي ربنا في كتاب التربية الوطنية عشان احنا يا اخواننا لا نحبي احدا حدش بيقول ان عشان رئيس محمد مرسي من جماعة الإخوانة ومن الترير الإسلامي انتم بتسكتوا على الأخطاء لا لن نسكت على خطأ لكائنا من كان إما يبقى في كتاب التربية الوطنية يحرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتكتب في كتاب التربية الوطنية ودرس للأطفال من بد لدينه تحافظين الحديث ايه من بد لدينه فاقتلوه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجي للطلاب من بد لدينه فاحترموه هذا من الضلال المبين اللي لابد مؤسسة الرئاسة أو زارة التربية والتعليم تتبرق منه ما ينفعش يعتذروا أن المناهج دي معمولة من أيام النظام السابق أو المجلس العسكري أو تحطت قبل ما الدكتور محمد مرسي يمسك ما ينفعش الكلام ده لازم يتبرق منه لده نوع من الضلال كيف يقال من بدا لدينا هو في احترمه علم أولادي أن انت لو تحولت للمسيحية ما هحترمك الكلام ده ما ينفعش ده تحريف وكلام فيه ضلال مبين والسكوت عنه نزيل خطر فالكلام ده اخوانا نوع من التحريف الذي لا ينبغي ولا ينبغي السكوت عليه والعلماء والمشايخ اللي يعني يعني ربنا يجزهم خير وإحنا كنا نؤيد ذلك اللي قيده الدكتور محمد مرسي وكلمه عن تأييد الدكتور محمد مرسي لتأييد الشريعة والشريعة والشريعة على دماغنا لكن ما ينفعش سكوته النهاردة والناس اللي صدقونا بالمشروع الإسلامي والصف الصحي الإسلامي يطلع النهاردة بقى ويقول الكلام النهاردا بقى وهي كرام ده مانفعش في كتاب الصف الثالث اللي في كتاب التربية الوطنية إن المسيحية أعلت من قيمة المرأة بأن منع التعدد للزاوجات في المسيحية يبقى العسلام أهني المرأة بقى بالتعدد وإن المسيحية أعلت من قيمة المرأة بمنع الطلاق الكلام ده موجود ينفع الكلام ده يا إخواننا في ثالثة سنة الكلام موجود ومتصور صورة من الكتاب على الفيسبوك اخوانا احنا لا نهاجم لكن احنا بنقول كلمة الحق بنقول الدكتور محمد مرسي ربنا يوفقه التاركة ثقيلة نعم بس ما ينفعش السكوت عن الخطأ خلاص لا يجوز السكوت على... ولا نحمل الراجل ما لا يحتمل لكن دلوقتي في حاجات في ايده وزير التربية والتعليم يطلع يقول الكلام ده غلط خلاص يبعت منشورات للمدارس سهلة يعني مش احنا ما نطلبوش بان هو يحر عارفين ان في حاجات انطبعت قبل ما يمسك واحنا بننصح في بالله بنقول الكلام ده لا يجوز ان هو يدرس للطلبه اتبعت ورقة للمدارس ان اخواننا كل طالب من الطلبه يطلع الكتاب الكلمة دي عدلوها لان جه تعميم من الوزارة ان الكلمة دي فيها غلط وخلاص وانتم موضوعك اشطبوا الكلمه دي خالص بلاش من بدل دينه فقتلوه مش عايزين تكتبوها شيلوها خالص بس ما تحرفوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالتحريف تحريف لفظي وتحريف تحريف معنوي التحريف اللفظي إنه يغير اللفظ اللي نزل من عند الله عز وجل أو اللي جاء في الحديث وذكرنا مثال وكلم الله موسى تكليم التحريف المعنوي إنه يبقي اللفظ كما هو لكن يغير معنى خلاص يقول نعم الرحمن على العرش استوى القرآن أي وهو القرآن لكن استوى بمعنى استولى أو يغيرها بغير معناه يقول وجاء ربك والملك صفا صفا يقول جاءت رحمته ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول تنزل وحمته يبقى يثبت الآيات والأحاديث لكن يحرف معناه يبقى إخواني الانحراف اللي اللي أراد المحريفون صار المسلمين عن عن صفاء العقيدة يا إما تعطيل ينفي الأسماء والصفات تماما يا إما تحريف والتحريف إما إنه يكون لفظي وإما إنه هو يكون معناه وطبعا التشبيه والتمثيل معروف. ان هو يقول كمثل كذا وده التحريف والتشبيه والتمثيل كله تهدمه آية واحدة قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني التشبيه والتمثيل منته وبالمناسبة ايضا ريد لما هنتكلم عن شيخ الاسلام تيمية لان احنا النهاردة هنتكلم عن شيخ الاسلام تيمية من اعلام الدعوة السلفية فبمناسبة التش... التمثيل بيذكر ابن بطوطة رحل المعروف قصة مكذوبة عن شيخ الإسلام تيمية أنه بيقول دخلته دمشق وفيها خطيب يسمى ابن تيمية كان على المنبر فقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا وقام نزل درجة من على المنبر توتر العلماء على على إن هذا الكلام كذب وإن شيخ الإسلام تيمية مستحيل يعمل كده لإن ده تشبيه هو ده الحرام هو ده اللي شيخ الإسلام تيمية كان بحرب إنه يشبه نزول رب عز وجل بنزوله درجة إنه ينزل من على درجة المنبر درجة والعلماء طولوا النفس في الرد على ابن بطوطة ويعني أذكر إن أنا من بدايات التزامي جدا من يجي يعني أكثر من عشر سنوات كانت مكتبة الأسرة بتنزل كتب كده فنزلوا منها رحلات ابن بطوطة فشترت عطى أقرأ فيها وبتاع فا إيه النص ده هم جايبين مقتطفات من إيه من رحلات ابن بطوطة وبدئني الكلام بالموقف ده يعني كان هم طبعين الكتاب عشان يعيبوا في شيخ الإسلام فتفاجعت إزاي شيخ الإسلام يقول إن ربنا ينزل زي ما بنزل كده فوفق لي وانا طالع من مسجد عبد الرحمن لقيت الشيخ الحوين في كده فبقول له حضرتك انا انا اتفاجئت لسه في بدايات الالتزام خالص يا انا اتفاجئت ايه الكلام ده ازاي الشيخ لسام تميم يقول كده قال لي ابن بطوطه كذاب طبعا انا ايامها ابن بطوطه رحاله المعروف اللي مش عارف ايه قال لي ابن بطوطه كذاب فقلت له طب ده تبدأ حضرتك قايله في قال لي العلماء اثبته طبعا الكلام ده رجعته بعد كده ووجدت كما قال الشيخ بالظبط يعني قال لي العلماء لما ذكروا يعني دوروا ابن بطوطة بيقول دخلت دمشق يوم كذا دخل دمشق يوم ايه هو في رحلته بيقول كذا دخلت مدينة كذا يوم كذا ولاقيت فيها كذا وكذا وكذا في الوقت اللي هو وصف انه انه هو دخل دمشق التاريخ ده شيخ الاسلام تيمية كان في السجن كان في مصر في السجن رجع تاريخ واحد شيخ الاسلام تيمية واشوف السجن بتاعه يقول لك كان مزجوم في الفترة الفرنية ابن بيقول أنا دخلت دمشق ولقيت كذا كذا ويكذب على شيخ الإسلام فأنا أصدأ أقول اللي دخلنا في المسألة دي التشبيه والتمثيل أن تشبه الله عز وجل بالمخلوقين وده كله مضحوط بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نرجع لكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيقول أما هؤلاء مؤولون أو أما إنها... وإما أن هؤلاء المؤولين يعمدون إلى آيات الصفات فيحرفونها زعمون... زعمين أنها تأويل فيؤولون مجيء الله يوم القيامة بمجيء أمره ده تحريف إيه تحريف معنوي واستوائه على عرشه باستيلائه عليه معنوي ويده بقدراته تحريف معنوي ووجهه سبحانه وتعالى بذاته برضه تحريف معنوي ولا يؤمنون بذات فوق العرش وإنما يقولون ليس ثم عرش وطبعا الأحاديث والآيات في إثبات وجود العرش متوترة وإنما العرش الملك وليس لله مكان ينفون الجهل لله عز وجل فليس هو في مكان بل إما أن يقول ليس مكان له في شيء من العالم بل ولا خارجه ولذلك لا يجوز عندهم أن يقول مؤمن ربي في السماء طبعا المؤولين كالأشعرة وكالمعتزلة وغيرهم قطعا يعني من الفلسفة والمعطلة وغيرهم ينكرون على المؤمن أن يقول أن الله في السماء. طب الأحاديث اللي فيها أن الله عزوجل ينزل من السماء وأن الله في السماء. حديث الجغير. لما معاذ بن الحكم السلمي جاب الجغير تعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء. من انا قالت أنت رسول الله. قل اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى شهد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بهذه الجمل. يقول الحديث بقى اللي فاهي كده كانزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيسبون من يصدق ذلك بأقبح السباب فيقولون بل تنزل رحمته وأما هو سبحانه وتعالى فلا ينزل ولا يصعد لأنه ليس فوق العرش شيء بل ما ثم هناك عرش طبعا دي صفات أو كلام المؤولة ينفون عن الله سبحانه وتعالى كلامه ويزعمون أن الله إذا أراد أن يكلم أحدا خلق فيه الفهم لمراده فيكون كلام الله عندهم كالنفس في روع وبذلك يكذبون أحاديث البخاري التي فيها جاء فيها أن الله يتكلم يوم القيامة بصوت ولفظ الصوت دي مذكورة في البخاري يسمعه من قرب كمن بعد بأن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بصوت مش كلام معنوي مش مش مش إلهام اللي ربنا بيكلمه يحسه في روعه لا صوت تسمعه كما تسمع الكلام أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كمن بعد قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض وخضرية الكلام دي اللي النزاع فيها مع المعتزلة أدى فتنة إيه القول بخلق القرآن لأن المرة اللي فات محنة الإمام أحمد كان مبدأها إيه إن هم قالوا أن ربنا عز وجل لا يتكلم طب من أين قات القرآن قالوا أن ربنا خلقه زي ما قال هنا أن الله عز وجل يخلق في من يكلمه الفهم لمراده وكأنه بينفذ في روعه تب أين أتى القرآن؟ القرآن خلق وأوحي إلى محمد من هنا أتت الفتنة فتنة ومحنة الإمام أحمد ومحنة خلق القرآن الشيخ بيقول إذا كان الله قد أنكر أشد القرآن على من قال إن الله حرم هذا ولا ولم يحرمه الله يعني ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا إيه؟ حلال وهذا حرام يبقى من أكبر الجرم أن ربنا يحل حاجة وانت تقول عليها حرام أو ربنا يحرم حاجة وانت تقول عليها حلال ده جرم فظيع فكيف بمن يعني يعمد إلى آيات فيها صفات الرب عز وجل فيحرفها ويعمد إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحجب نورها أكيد ده جرم أعظم وخلاصة هذا الأمر أن السلفي يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى كما جاءت في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في جملة بقى هنا مهمة أو ركز فيها سواء كانت أخبار متواترة أو أخبار آحاد صحيح دي حط تحت الكلمة دي خط لأن دي قضية من قضايا ايضا الفهم السلفي لنصوص الكتاب والسلم ليه؟ لأن فين مخالفين للطيار السلفي أو للمنهج السلفي في التعامل مع نصوص العقيدة بخلفه في النقطة دي يقول لك لا نأخذ العقيدة إلا من المتواتر أما أحاديث الأحد فيجوز عليها الغلط فبالتالي ما ناخدش منها عقيدة ودي نقطة, نقطة نظامهم هل يجوز أخذ العقيدة من أحاديث الأحد فما ما احنا فاهمين الفرق ما بين أحاديث الأحد والأحاديث المتواترة الأحاديث المتواترة مروه الجمع الكثير التي ال ال ال تحيل العادة تواترهم على الكذب في كل طبقة من طبقات السنة ماشي؟ اختلفوا في العدد ثلاثة فما فوق وراجح انه العدد الذي تطمئن به نفس المحدث ان لا يتوترون على الكذب، ماشي؟ دي اسمها الحديث المتوترة الحديث الذي لا يبلغ التوتر بياسم حديث ايه؟ احد طوائف بقى من المخالفين للطريقة السلفية فهم النصوص الكتاب والسنة يقولك لا العقيدة يعني المعتقد اللي انا بقابل بي ربنا اخده من حديث راه واحد واحد حديث احد ما ينفعش. أخذ العقيدة منين من المتواتر؟ المتواتر يعني القرآن قطعا والسنة المتواترة كلام ده كلام لم يقل به أحد من السلف والسلف ما عملهش كده بل كانوا يأخذون بالأحاديث الأحد والمتواترة في العقائد وفي العمل ولا يفرقون بينه إنما المحك عندهم في التعامل مع الأحاديث أنه يكون صحيح ولا ضعيف يبقى نأخذ العقيدة من الأحاديث الصحيحة متواترة أو أحد عشان كده الشيخ عبد الرحمن قال فخبر الأحد وش محمد نصر الدين الالباني رحمه الله رحمه وسعة ليكت لي رسالة اسمها إيه خبر الأحد حجة في العقائد والمعاملات رسالة صغيرة كده في حجية خبر الأحد حجية خبر الأحد في العقائد وفي المعاملات وفي اعتقدوا في كل حاجة رسالة جميلة للشيخ الالباني رحمه الله عز عزوجه فالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيقول خبر الأحاد الصحيح يجب العلم والعمل. العلم اللي هو إيه؟ الاعتقاد. العلم اللي هو الاعتقاد. خبر الأحاد الصحيح يجب العلم اللي هو الاعتقاد والعمل. العمل يعني ان يتعبد الله به. لأنهما سواء. فلا علم بدون عمل ولا عمل دون علم بل لا يجوز لمسلم أن يعمل عملا ما من أعمال الدين إلا إذا ثبت عنده صدق المخبر به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يفترق السلفية عن جمهور كثير يظنون أنفسهم موحدين لله وما هم كذلك وقد حرفوا صفات الله ومنعوا الناس عن الإيمان بها والتصديق بمعانيها أو بدلوا لهم معانيها وأمر أن يؤمنوا بها أو أمر أن يؤمنوا بها على وجه أخ بدل القضايا الأولى من قضايا الإيمان أو الأصل الأول من أصول العلماء دعوة السلفية قضية التوحيد. إن هذا التوحيد ينبني على أن الإيمان بصفات الله وأسمائه يكون على ما أراد الله عز وجل وما أراد رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تشبيه التأويل الشيخ عبد الرحمن عبد الخلق ذكر في العنوان كلمة التأويل والعلماء بيقولوا أن لفظ التحريف أدق من لفظ التأويل لأن لفظ التأويل أحيانا يأتي ممدوحا أن تأويل القرآن يكون بمعنى تفسيره تأويل القرآن أحياناً يأتي بمعنى التفسير فالمذموم مطلقاً هو التحريف أما التأويل ففي تأويل صحيح وتأويل إيه؟ باطل لذلك إمام الطبري كتابه اسمه إيه؟ كتابه اسم تأويل أي القرآن يجي عند آية من الآيات يقول الأقوال في تأويل هذه الآية خلاص؟ يبقى إذن التأويل يمكن أن يأتي بمعنى التفسير فلذلك الأدق أننا نقول من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تشبيه ولا تكيف أما لفظ الطويل فقد يأتي ممتوحا وقد يأتي مذموما الأمر الثاني إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة التوحيد عند السلفيين يقتضي أن تفرد الله بالعباد جميل ما كلنا موحدين بربنا وما بنصليش غير لربنا نقول برضو ده فاهم ومكتزأ لمعنى توحيد العباد ان أنت توحيد العبادة عندك معنى أن أنت بتصلي لله بس واختصار معنى العبودية على الصلاة والزكاة والصيام ده فهم مكتز لمسألة العباد فلا نعني كما يقول الشيخ عبد الرحمن عندما نقول إفراده بالعبادة فلا نعني الصلاة والزكاة والصومة والحجة فقط بل نعني كل ما يندرج تحت هذه اللفظة من معانيها وعلى رأس ذلك الدعاء في عبوديات كثيرة ينبغي أن تفرد لله عز وجل الدعاء والنذر والحلف وكل دي عبوديات الناس بتغفل أنها نوع من العبودية لذلك ممكن جهلا يصرفها لغير الله عز وجل فالشيخ بيذكر مثال على ذلك من الكثير اللي بيقع فيها خلط عند الناس الدعاء بيقول الدعاء هو العباد صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وفي لفظ الترمذي الدعاء مخو العبادة لكن لفظ أو اسناد الترمذي ضعيف لكن صح بلفظ الدعاء هو العباد فلا دعاء لغير الله كائنا من كان رسولا أوليا حقا أوليا مزعوما ما احنا في دعاء لأولياء مزعومين ودعاء لأولياء هم فعلا من أولياء الله عز وجل لكن في كل الأحوال لا يجوز دعاؤهم ويأتي بعد الدعاء السجود وأنواع الحب والتعظيم والخشية والخوف وكذلك الذبح والنذر والرغبة كل دي عبوديات بالمعنى الواسع للعبودي لأن برضو شيخ الإسلام تيمية لله دره دايما تحط كده درابط تحللك الشكاليات ايه تعرف شيخ الإسلام للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ما احنا عندنا العبادة عند عامة الناس الصلاة والزكاة والصيام الحج صح؟ لأ لازم نعرف الناس ان العبادة مفهوم واسع قوي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والبطن يعني ايه؟ يعني اعانة مسلم عبادة لله عز وجل الدعاء والخشة والتعظيم عبادة لله عز وجل بغي الولدين عبادة. وهكذا نوسع مفهوم العبادة عند الناس حتى العمل الدنياوي ابتغاء مرضات الله وابتغاء الكفاف ان الانسان لا يمد يدوء عبادة الله عز وجل عايزين نوسع المفهوم ده فلا ينبغي ان تصف لغير الله فبيقول من هذا بنضرب امثلة للناس بقى عشان نوسع المفهوم الدعاء السجود الحب التعظيم الخشية الخوف الذبح والنذر والرغبة كل هذه الامور من حق الله سبحانه وتعالى وقد صرفها كلها او بعضها كثير من الناس لغير الله سبحان الله كثير من الناس النهاردة ممكن يصرف عبادات من دي زي الزبح والنزر والدعاء والطواف وغيره طواف ببيت الله يعني ده عبدية ممكن يطوب بغير بيت الله ويكفيك زيارة واحدة لقبر من القبور المشيدة طبعا لا تعليق يعني قبر البدوي أو قبر الدسوق أو, أو, أو, أو, أو القناوي أو غيرها زيارة ولا أدعوك للزيارة بل وانظر وانت تعرف كم من الخلل اللي موجود عند المسلمين في معرفة معنى العبادة هناك يكفيك زيارة واحدة لقبر من القبر المشيدة حتى تشاهد كل ذلك الطلب الصريح من صاحب القبر بكل ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله تلاقي السيدة عند البدوي تقول له يا بدوي حتة ولد يا بدوي حتة ولد كتير عليك تديني حتة ولد وغير بقى من فك الكربات والطلبات المتنوعية كشفاء المرضى والانتصار من الأعداء والشفاء عند الله والمدد وإعطاء الأولاد خير الدنيا وبالجملة فإنه يطلب من هؤلاء الأموات خيري الدنيا والآخرة هذا شرك أكبر مخرج من المل شرك أكبر مخرج من الملة وهفعلوا هذا طوائف كثيرة ينتسبون إلى الإسلام طبعا الكلام هنا موجه احنا في الجزء الأولاني بتاع الأسماء والصفات عم نتكلم على أشاعرها وعلى المعتزلة وعلى غيرهم الكلام هنا قطعا موجه للصفية الصفية اللي بيصرفوا العبوديات ويصرفون الناس للطلب من الأولياء وغيرهم والدجل والشعوزة التي أسأل الله عز وجل أن يطهر وزارة الأوقاف بالدكتور طلعت عفيفي ربنا أحفظه ووفقه لابد أن تطهر هذه الوزارة لأن للأسف الشديد ان هذا الدجل وهذه الشعوزة والنزور والسرقة والنهب اللي شغال بإشراف الدول بإشراف الدول الدكتور طلعت عفيفي ربنا الله أحفظه ويفقه عنده فعلا من أشد الوزارات اللي فيها يعني فساد وزارة الأوقاف للأسف يعني وزارة الأوقاف والدولة اللي كانت بتتبنى المذهب الصوفي لأن طبعا المؤسسات الغربية زي مؤسسة راندو وغيرها كانت بتدي توصيات للأنظمة بدعم الطرق الصوفية ليه؟ أيوة ما هو ده الإسلام المستكين اللي عايزينه يمشي أمور الناس وتلاقي السفير الأمريكي والسفير الأمريكية تحضر لإيه؟ المولد السفير الأمريكية كان بتيجي طمطة تحضر مولد البدو دين دي, دي توجيهات مؤسسة ترندن مؤسسة الاستخبارية اللي بتؤدي تعليمات لمتخز القرار الأمريكية لابد من دعم الإسلام المستكين خلاص؟ الإسلام المودرن ماشي اسلام صوفي ماشي لكن اللي ما يسمونه الإسلام السياسي اللي هي التيارات اللي بتسعى إلى التغيير الواقعي زي الإخوان المسلمين وزي السلفيين وغيرهم لا دول يحاربوا محاربة صريحة لكن الإسلام المودرن والإسلام الصوفي اللي هو الدجل والشعوازة زي كده ي... يعني يدعم فتأتي الدولة وتلاقي كل أسبوع نقل صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمناسبة مولد سيدي أحمد البدو والدولة تنقل الكلام ده ورئيسي بعت مندوب وا وا وا ولا أنسة في وجود شيخ الأزهر والعمم اللي قد كده طبعا إحنا عشان ما حدش يقول إحنا بنحترم الأزهر الأزهر على دماغني مش عايز تحكيم الشرع وضد المادة التانية بس برضو على دماغني واقف للناس في التأسيسية بس برضو على دماغن لان احنا عارفين ان اللي واقفين في التأسيسية مش هم الازهر وسيذكر التاريخ هتعرفوا يا اخواني وولادنا هيدرسوا في المدارس ان سنة 2012 حانت الفرصة امام مصر لتطبيق الشريعة وواقف ضدها الازهر مش هنقول بقى واقف ضدها الازهر واقف ضدها قادة الازهر عايزكم تفتركوا الكلام ده كويس وهتكتب في التاريخ ان النهاردة اللي واقف ضد تطبيق الشرائع للأسف الناس ممكن تتجادل في الكلام ده بس الحقائق واقعة بنقول عايزين الشرائع الإسلامية مصدر أساسي التشريع لك لا مبادئ طيب يا أخوانا مبادئ دي فاضافة وبتجيب مشاكل والدستورية بتقول مبادئ دي يعني قطع صوب قطع الدلال ما ينفعش وكلمة مبادئ دي موجودة بقى لها ثلاثين سنة ولا شرائع طبّلت ولا غيره يقول لك لا مبادئ خلاص مبادئ دي بس بفهم العلماء فهم هاي كبار العلماء أو بفهم الأزهر يطلع الأزهر يقول لا حاجة عجيب يعني الناس الإسلاميين في التأساسية يقول لهم إخوانا ماشي سيبوها مبادئ الشرع الإسلامية بس فهم الأزهر خلاص؟ يطلع الأزهر يقول لا ما تدخلونيش الناس دي عايزة إيه؟ ويطلع أحمد الطيب شيخ الأزهر يقول للعلمانيين له طب ماشي خليك إنت ما إنت ما يقول لهم أنا موجود النهاردة بس أنا مش موجود بك السلفيين والإخوان هم اللي هستيطاؤوا على الأزهر بعد كده أقول إيه بس؟ أقول إيه؟ اللي حسب الله ونعمى الوكيل في اللي بتعامل من الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر ومن مبثل الأزهر في جمعات تأسسية حاجة بصراحة والله الواحد بينام ضغطه عالي من اللي بيحصل فالمهم يعني في وجود عمم الأزهر وفي وجود شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ينقل التلفزيون المصري الراجل اللي في الاحتفال بتاع المولد سيدة أحمد البدوي يقول نحن الآن في احتفال مولد سيدي أحمد البدوي الذي إذا دعى في البرع والبحر أجاب مين اللي إذا دعى في البرع والبحر أجاب سبحان الله شيخ الأذر قاعد والمفتي قاعد وأساد زي جامعة الأذر قاعدين ومحدش يقول كلمة والكلام ده مسجل يا أخوانا عايزي أقول لكم إزاي الدولة كانت بتتبنى الطيار الصوفي بيقول ولا يكتفون بالدعاء بل ويذبحون لهؤلاء تقربا كما كانت الجاهلية تفعل عند طواغطه سبحان الله هو الجاهلية عند العرب كانوا بيقولوا مش كانوا بيقول ما نعبدهم الا ليقاربون الى الله زلفة هو ده هو ده اللي بيحصل عند قبور هؤلاء وينذرون لهم بل ويطوفون بالقبور كما يطافوا بالكعب ويسجدون عندها كما يسجد لله وليس هناك شرك اكبر من هذا وهذه الأمور لا يصنعها عوام الناس وجهالهم أو جهلؤهم فقط بل ويصنعها كثيرون ممن يزعمون العلم الشرعي ويحملون فيه شهادات عريضة الأستاذ الدكتور فلان الفلاني الأستاذ بجامعة الأزهر وكذلك من يزعمون التقوى والصلاح لا شك الأزهر هنا أنا بقول الأزهر على دماغنا لأن الأزهر فيه كثير من الأفاضل الأزهر فيك والله العظيم الأزهر فيه علماء يعني ينيرون الدنيا شنو مش نقول يصلحهم هصح. لا، ينورى الدنيا كلها لكن كان يتم إقصائهم عمداً واللي كان بيكون فيهم كلمة حق كان بيتم إقصائه قطعاً لكن اللي بيمشي في ركب النظام ويخش في لجنة السياسات يبقى ايه؟ شيخ الأزهر للأسف ويزعمون التقوى والصلاح من أهل الطرق الصوفية والمنهج العبادية المبتدعة ولا تجد دونهم ينبني إلا على تعظيم هذه القبور وبنائها وإسراجها ودعوة الناس إلى الذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله بل والطواف وقد أصبح الله عند هؤلاء الناس منسية لا يدعى ولا يرجى إلا بوسطة هذه القبور والأضرحة ويظنون بعد ذلك أنهم مسلمون وما هم بمسلمين وقد شابهوا المشركين الذين عبدوا غير الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقاربون إلى الله زلفا طبعا يا اخواننا يعني ايه عامة الناس والشيخ بيقول ان في عوام وجهال وفي ممن ينتسبون اقل العلم. احنا بنتكلم على عامة الناس قطعا هؤلاء ينبغي ان تقام عليهم الحجة ويعلمون ويفهمون لان التضليل الاعلامي اللي ظل على, على مدى سنوات طويلة عمل لبس عند الناس وصارت المسلمات زي دعاء غير الله ان هو شرك وكده صارت مطموصة عند كتير من الناس. فلذلك أغلب هؤلاء جهال ينبغي أن يتعلموا ولا ينبغي أن يسارع أو يسارع أحد من الناس بالحكم بكفر هؤلاء لو يقع في أشياء كفرية ينبغي أن يعلموا ويفهموا أولا قال الشيخ والدعوة السلفية تجعل نصب عينيها تطهير معتقد الناس من هذا الشرك الظاهر الجلي الذي لا يمارى فيه أو لا يمار فيه إلا مشرك ولا يكابر فيه أو يدافع عنه إلا مطموس القلب بعيد عن نور التوحيد والإيمان هنقف هنا في كتاب الأصول العلمية الدعوة السلفية وأنا قلت أن احنا على مدار أربع مرات هنأخذ ترجمة مختصرة وإشارة لمجهود واحد ورمز من رموز الدعوة السلفية على مدار التاريخ المرة اللي فاتت والأسف كان في عجالة شديدة ما استوفناهوش حق ويعني كان الكلام على الإمام أحمد بن حنبل لرحمه الله عز وجل النهاردة هنتكلم في عجالة أيضا سريعة جدا. في ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل والشيخ الإسلام تيمية علم وشمس تضيء في تاريخ الدعوة السلفية لشكل لذلك أنا قلت لكم إحنا كان مفتتح الكلام أو مبدأ الكلام ده أصلا ليقول لك السلفيين والمذهب السلفي تأسيس شيخ الإسلام والسلفيين أتباع شيخ الإسلام أو محمد بن عبد الوهاب وقلنا لا شيخ الإسلام ولا هم مؤسس السلف مذهب السلفي ولا محمد الله وهم مؤسس مذهب السلفي لكن الناس دي رموز رموز وشموز تضيء في سماء المنهج السلفي جددته ونفحت عنه وبينت عوار المناهج المخالفة ودفعت عن المنهج السلفي ويعني زي ما هنشوف في حياة شيخ الإسلام تمية نظر حياته كاملة لخدمة هذه القضية لأن فعلا شيخ الإسلام تمية هو من النفر القليل الذين كانت حياتهم كلها لله ويعني طبعا الكتب في ترجمة شيخ الإسلام تيمية يعني كثيرة جدا واعجب بقى وإن كنت تريد العجب يعني اعجب من من يترجم ويثني على شيخ الإسلام تيمية وهو في الأصل يريد أن يهاجمه يعني تجد كثير من الناس تبتدئ التأليف للطعن في شيخ الإسلام أو الهجوم على شيخ الإسلام لكن لما يدرس حياته ويرى كلامه يقلب ينبهر بهذه الشخصية فيؤلف في الدفاع عنه زي الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله عز وجل يبقى اصل كلامه يقولك لك انا اصلا كنت بقرا الشيخ الاسلام عايز هجمه وهشوف مين اللي ده اللي بيقول عنه تكفيري وعنه وعنه وعنه وكلام زي كده فلما يقرا عن شيخ الاسلام يجد الحق فيؤلف في الذب عنه وترجمته والثناء عليه وكلام زي كده فكتب في ترجمة الشيخ الاسلام تائيه والدفاع عنه كثيره جدا جدا لكن انا اثرت ان انا كاتب هذه الكلمات من كتاب لنفس مؤلف الكتاب اللي بنتعارض له للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله الكتاب اسمه لمحات من حياة شيخ الاسلام تميم للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله بقول لكم التراجم وجهود شيخ الإسلام وكتبه ومؤلفاته مجلدات متطول فشيخ عبد الرحمن هاذكر لمحات سريعة أنا هختار منها لقطات كده عشان ما نطولش الشيخ بيقول فإن شيخ الاسلام تميم رضي الله عنه من النفر القليل الذين كانت حياتهم كلها لله والذين دعوا إلى الله على بصيرة شاهدا لله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط وألف عشرات بل مئات المجلدات في هذين المعنيين: إثبات الوحدانية لله وتحذير الأمة من الشرك الذي تفشى فيها بعد صدر الإسلام ثم إثبات عدل الله في تشريعاته وقضائه وقدره وتعرض شيخ الإسلام في سبيل ذلك إلى تفنيد مزاعم قوى الشر التي انتشرت وسادت في عصر القرن السابع القرن السابع وأول القرن الثامن كانت عصور أطبق عليها الظلام وغلب عليه التقليد وانتشرت فيها مظاهر الشرج حتى أذن الله عز وجل بخروج هذا العالم الرباني لينافع عن طريق السلف في فهم الكتاب والسنة تصدى وحده وحده على الفلسفة ورد على الفلسفة وأذنبهم والرافضة وأكذبهم والباطنية وخبثهم والصوفية وعقائدهم الفسدة وتراهتهم وللمتكلمين وللمقلدين مقلدين يعني مقلد المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وتصدى للنصارى شوف شيخ الإسلام تامية تصدى لكل المذاهب دي من أول الكفار النصارى واليهود والفلاسفة والرافضة والبطنية والصفية والمتكلمة والمقلدة من أتباع المذاهب كل دول تجد مؤلفات لشيخ الإسلام تامية ومناظرات في منافحة هؤلاء وهو في كل ذلك عازف عن الدنيا لم يتزوج وطبعا ده لا يمدح في ذاته يعني هو عدم الزواج لا يمدح في ذاته فإن الزواج هو سنة المرسلين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابي. لكن شيخ رسالة مية لم يتزوج يعني لكسرة انشغاله بالمنافحة عن هذا الدين لا يمدح زواجه في ذاته لكن يعني يذكر من فرط انشغاله في المنافحة والدفاع عن هذه العقيدة السلفية أنه لم يتزوج ولم يكتنز مالا ولم يبني دارا سبحان الله ما بناش دار لأنه هو ما بين سفريات ومنافحات والسجن هو كده تب ابن دار ليه؟ ما هو بيطلع من السجن يطوف بالبلدان يدعو إلى الله وينافح ويناظر ويطلبه السلاطين لي... ليستكتبوه في العقيدة الصحيحة أو يجع... يوقفوه لمناظرة الفقهاء اللي عندهم يم يحطوه في السجن فما كانش بيبتني دار ولا يتخذ عقارا إلا ما أراده من دار الآخرة وقطعا عالم بهذا الشأن لابد أن يكثر حساده وأعداه قطعا وهو اللي بيتصدى لكل هؤلاء لابد هيتشتم كتير ويعمل كتير إخوانا عشان النهاردة بتتكرر هذه الكرة مع العلماء أيضا اللي بيتصدوا للتصد... للواقع المعاصر وبيفتوا في المسائل وبينزل يخلط الناس و... ويكلمهم في أمور حياتهم لابد أن طالما بيكثر عمله وبيكثر اجتهاده قطعا هيخطئ وقطعا هيكثر شانئوه ومبغضوه وطبعا هيسب وهيشتر وده انتم شايفين ومشاهد النهاردة ان علماءنا ومشايخنا كتير. كتير منهم بعض الناس اجتهد في اعتزال الاحداث وبعض الناس خاض غمار هذه الاحداث ليبين للناس بالحق فقطعا هيصوب وهايخطئ فقطعا هيكثر حساده وبغضه وهيطعن عليه احنا عايزين بسرعة نتكلم في حاجات في حياة شيخ الإسلام التامية اولها بنتكلم على اعداد شيخ الإسلام التامية برباني اول ما يطالعنا في دراسة حياة شيخ الإسلام التامية هو هذا الاعداد والعناية الربانية التي كلأته منذ الصغر الى ان توفاه الله عز وجل اه اه كل اللي ترجمه لشيخ الإسلام التامية بتكلمه على ان نشئته وطفولته كانت غير عادية ابن عبد الهادي من تلمذته الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي ليكتب مشهور اسم العقود الدورية في مناقب شيخ الإسلام تيميه العقود الدورية في مناقب شيخ الإسلام تيميه بيحكي عن طفولة شيخ الإسلام موقف واحد هنبين فيها كيف كانت طفولة هذا الجبل بيقول انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه واتفق أن بعض المشايخ بحلب قدم إلى دمشق فقال سمعت أن بالبلاد صبي يقال له أحمد بن تيمي وفي حلب سمع أن فيه صبي اسم أحمد بن تيمي شهرت وصلت هناك وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعل أراه فقال له خياط رجل لي دكان خياطه قال له هذا طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء يعني هو هيعدد الوقت فقعد عندنا حتى يجي فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر الصبيان فقال الخياط هذا هو الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ اللي من حلب فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح منه فنظر فيه ثم قال امسح يا ولدي هذا طبعا بيكتبوا اللي بيحفظوه على اللوح فقال له امسح اللوح بتاعك حتى أملي عليك شيئا تكتبه ففعل فأملى عليه من متون الحديث أحد عشر أو ثلاث عشر حديثا أو ثلاثة عشر حديثا وقال له اقرأ هذه فلم يزد شيخ الإسلام على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي أسمعه لك بقى فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سام بص بص بس حفظ الثلاثة حديث فقال له يا ولدي امسح هذا ففعل فأمل عليه عدة أحاديث أو عدة أسانيد انتخبها ثم قال قرأ هذه فنظر فيه كما فعل أول وره ثم أسمعه إياه الأول فقام الشيخ اللي من حلب فقال إن عاش هذا الصبي لا لنا له شأن عظيم قوة حفظ واستيعاب جبار فإن هذا لم يرى مثله ده طرف من يعني طفولة الشيخ الإسلام تيمين من شهادات تلامزته والعلماء عليه هنذكر شهادة الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل ذكر في ترجمة أو في معجم شيوخه طبعا ذكر من شيوخه شيخ الإسلام تيمية فبيقول شيخنا بعد ثناء طويل كده أحمد ابن عبد الحليم نسبه الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين شيخنا وشيخ الإسلام فريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر يعني شيخ الإسلام لم يكن متقوقعا في صومعة العلم وإنما خلط الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سمع الحديث وأكثر بنفسه في من طلبه وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره برع في التفسير وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها برع في الحديث وحفظه فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث حتى قال القائل ده مش كلام للإمام الذهبي كلام غيره قال القائل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث طبعاً ده على سبيل المبلغة فإن لا يوجد أحد قطعاً يحيط بحديث النبي وسلم كاملة لكن على سبيل المبلغة كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث فاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث أنه إذا أفتأ لم يلتزم بمذهب. وطمعا في أول ترجمته قال الحنبلي لكن قطعا شيخ الإسلام تامية تحرر من المذهب وقفت ولم يلتزم بمذهب معين وخالف الحنابلة بل وخالف الأئمة الأربعة في مسائل كثيرة هنشير إلى بعضها أتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا أذكر أن يعني بعض أئمة العربية ينظر شيخ الإسلام فشيخ الإسلام تامية يحتج عليه بأقوال فيقول هذا المناظر له قد قال فيها سيباوي سبوي قال فيها كذا قال لم يكن سيبويه نبي العربي هو سيبويه نبي يعني بيقول بيقولهم إليه؟ إن في كتاب سيبويه أكثر من سبعين خطأ كتاب سيبويه ده اللي انتوا فاكرينه القرآن يعني في أكثر من سبعين خطأ أنت متعرفهاش اللي انت بتقولي انه شغل في العربي فشيخ السلام التامية كان أحياناً يتقن الأمر أكثر مما يتقنه أهله يعني يدرس العربية فيتقنها أكثر من أهل العربية بل يدرس النصرانية وكتب النصرانية فيتقنها أكثر من أهله يعني يناظر أهل النصارى فيعرفهم أشياء في دينهم لا يعرفونه سبحان الله عرف أقوال المتكلمين ورد عليهم نبه على خطائهم حذر منهم ونصر الصنة بأوضع حجج وأبهر براهين أوذي في ذات الله من المخالفين وأخيف في نصر السنة المحضة حتى أعلى الله مناره وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له وكبت أعداءه وهذا به رجالا من أهل الملل والنحل وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا وعلى طاعته وأحيا به الشام بل والإسلام أحيا به الشام بل والإسلام بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولي الأمر لما أقبل حزب التتار والبغي في خيالائهم فظنت بالله الظنون وزلزل المؤمنون وشرأب النفاق وأبدى صفحته ومحسنه محسن شيخ الإسلام كثيرة وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي ده مين يقول كده الذهبي مؤرخ الإسلام فلو حلفت بين ركني والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه ده كلام الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل يعني برضو يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيذكر شهادات تلاميذه الشيخ ابن عبد الهادي وشيخ الإسلام الشيخ الإسلام بن القيم وبيذكر كلام الحفظ المزي بيقول ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه طبعا حتى شهادات أعداء ده من العجائب إن أعداؤه ويعني معاندوه شهدوا له بالحفظ وبالفهم وبالريادة زيد بن الزملكاني قضي الشفعية في زمانه وابن مخلوف وغيرهم شهدوا له بالحفظ والفهم شهادة الحافظ جلال الدين السيوطي يعني الشيخ ذكرها مطولة شهادة برضه من أعدائي أو من يعني من مخالفيه في زمانه الحافظ السبكي والتاج السبكي الاثنين شهدوا له بالحفظ وبالفهم أيضا من الشهادات المهمة شهادة الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح صاحب فتح الباري واليعني الحافظ ابن حجر كان ليه تقريض يعني مقدمة وثناء على كتاب لابن نصر الدين الدمشقي ابن نصر الدين الدمشقي ألف كتاب في الرد على متعصبة الأحناف طبعا هناك من المتعصبين من المذاهب اللي ألفوا في الطعن على شيخ الإسلام مجلدات فواحد منهم بقى مألف ما كتاب بيزعم فيه إن اللي يسمي شيخ اللي تيم إن اللي يسمي ابن تيمية شيخ الإسلام كيف؟ من متعصب الأحناف سألّف كتابا زعم فيه أنه لا يجوز تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام وأن من فعل ذلك فهو كيف؟ ابن نصر الدين الدمشقي سألّف كتابا سماه رد الرد الوافر على من زعم أن تسمية ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. ده دكتاب ابن حجر العسقلاني الحافظ قرر راز لهذا الكتاب فذكر يعني ايه سناء طويل جدا على شيخ لسان التامية وبيقول شهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالأمس ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو, تجن أو تجنب الإنصاف وطبعا بيكلم بقى في كلام طويل جدا في الثناء على شيخ الإسلام التامية وعلى هذا المتعص طبعا من ترجمة شيخ الإسلام التامية ترجمته في عبادته وورعه الكلام فيها طويل وأوراده وعبودياته وانقطاعه لله عز وجل وصلاته وصبره على هذا لكن أنا عشان شيخنا الشيخ إبراهيم يعني هعد ديت وهاجي على النقطة اللي هي فيها الكلام بتاع المذهب السلف ايه اللي ميز شيخ الإسلام التامية؟ كرمز من رموز الدعوة السلفية مسألة منافحته ودفاعه على المذهب السلفي ومناظراته وابتلاءه وامتحانه وثباته على الحق كان شأن شيخ الإسلام المتامية مع البلاء كأنهما صاحبان لا يفترقان وكذلك حال كل من ثبت على هذه العقيدة الصفية إن هو بيمتلى ويمتحن ويعاد. قام بأمر الله عز وجل دعا إلى سبيله جاهد أهل الشر جميعا على اختلاف طوائفهم في ذات الله متفرغا فلا زوجة ولا ولد ولا ضيعة ولا تجارة بل ولا وطن ولا إقامة دائمة بل رحيل دائم لله عز وجل ما أعد ثلاث سنين على بعض في مكان أبدا إلا في السجن ممكن في السجن يقعد مكان على بعض الثلاث سنين ولذلك كان بلاؤه على قدر منزلته في العلم والعمل وإلا بماذا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء تفاصيل ابتلاءات اللي ابتلي فيها شيخ الإسلام والسجون اللي تسجنها والامتحنات اللي امتحنها طويل جدا نذكر منها يعني كلام ذكره الإمام بن رجب الحنبلي فبيقول محن الشيخ فكثيرة وشحها يطول اعتقله مره بعض نواب السلطان بالشام قليلا بسبب قيامه على نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقل معه الشيخ زين الدين الفاروقي ثم اطلق مكرمين ولما وصف المسألة الحموية في الصفات جاءه ناس من حماه يسألون على العقيدة الصحيحة في الصفات وغيرهم فكتب لهم في مجلس واحد العقيدة المسمى او الفتوى المسمى الفتوى الحموية خلاص ودي طبعا يعني طويلة يعني هو كتبها في مجلس واحد وبتحتاج لإيه الاستحضار والاتقان هو كتبها في مجلس واحد شن عليه بسببها شنع بها جماعة ونودي عليه في الأسواق وأن لا يستفتى شن عليه من جهة بعض القضاة الحنفية ثم انتصر للشيخ بعض الولاة ولم يكن في البلد حينئذ نائب وضرب المنادي يعني المنادي اللي ضرب بأن هو يعني يقرع على الاستفتاء وسكن الأمر ثم امتحن سنة خمسين وسبعمائة سنة سبعمائة وخمسة بالسؤال عن معتقلي بأمر السلطان فجمع نائبه نائب السلطان جمع القضاة والعلماء بالقصر وأحضر الشيخ وسئل عن معتقده فبعث الشيخ من أحضر من داره العقيدة الوسطية قال له أنت بتتهموني في معتقدي هاتوا من البيت العقيدة الوسطية فقرؤوها في ثلاث مجالس وحاققوه وبحثوا معه ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية فمنهم من قال ذلك طوعا ومنهم من قال ذلك مكرهن وورد الكتاب بعد ذلك من السلطان إنما قصدنا براءة ساحة الشيخ يعني إحنا كنا بس إيه بنمتحنك كده وتبين لنا أنه على عقيدة السلف ثم أن المصريين دبروا حيلة في أمر الشيخ وراءوا أنه لا يمكن البحث معه ولكن يعقد له مجلس ويدعى عليه وتقام عليه الشهادة وكأن القائمون في ذلك بيبرس اللي هو اللي تسلطن بعد ذلك سلطان بيبرس ونصر المنجي وابن مخلوف قاضي الملكي التلاتة دول هم اللي قاموا على امتحان الشيخ فطلب الشيخ على البريد كان الشيخ في دمشق جابوه على القاهرة وعقد له ثاني يوم وصوله ثاني يوم على طول تعال وهو ثاني عشرين من رمضان سنة خمس وسبعمائة عقد له مجلس بالقلعة والدعى عليه ودعي عليه عند ابن مخلوف قاضي الملكية أنه, أنه يقول إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت وأنه على العرش بذاته وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ صحيح كله صحيح أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت ده معتقد أهل السنة صحيح وأنه على العرش بذاته معتقد أهل السنة صحيح وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية تفهم معنى الكلام ده ليه؟ أن تقول أن الله في السماء ينفع تعمل كده؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فعل ذلك خلاص؟ هم بيتهم الشيخ الإسلام بسبب دي وقال المدعي أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ اللي بيقول كده مفتي من الملكية والملكية عندهم التعزير البليغ اللي هو لإيه القتل فكأنه يقول أطلب بسبب أنه قال الكلام ده أنه يتقتل فقال القاضي ما تقول يا فقيه بتقول بقى, بقى في الكلام ده شيخ الإسلام فحمد الله وأثنى عليه فقيل له أسرع ما جئت لتخطب أنت جاء هنا تدد خطبة يعني هو بيقول له هترد تقول إيه فقال إن الحمد لله نحمده خلص يا عم أنت هتقول خطبة كده يعني فقال قد حمدت الله عز وجل فسكت الشيخ فقيل له أجب فقال له الشيخ من هو الحاكم فيه من اللي هيحكم في القضية دي فأشاره إلى القاضي اللي هو ابن مخلوف فقال الشيخ ابن مخلوف أنت خصمي فكيف تحكموا فيها انتم تخصبني في المسألة دي هتحكم فيها ازاي و... فأقيم الشيخ ما كملوش المجلس بقى وردوه مرة اخرى جابوه وقعدوا ينفصلوه في المسألة دي وحبسوه اياما في ال... في البرج برج القلعة يعني ثم نقلوه الى الجب اسفل القلعة ليلة عيد الفطر ثم بعث كتاب سلطانين الى الشام بالحط على الشيخ يعني يدوروا في الافق كده في الشام يقولون ده شيخ سام تيمية محبوس في مصر ودايما مصر في الحبس محبوس في مصر وعملوله مجد